يقول الحق سبحانه وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيل لما رأينا الجزائر المسلمة معقل الرباط وبلاد الشهداء تسام الخصف والهوان ويتجرع أهلها الشرفاء كل أنواع الذل ويسوقها زمرة من اللصوص إلى حضان المحتل من جديد رأينا لزام علينا النصح لأهلنا وتحريض أهل الغيرة والمروءة للوقوف في وجه هذا السيل الجارف من الفساد وإيقاف مشروع بيع البلاد والعباد قبل فوات الأوان لقد عمد النص الحقير بوتفليقة منذ تسلمه مفاتح الحكم من العسكر إلى رهن سيادة الجزائر وثرواتها في أروقة واشنطن وباريس بحثا عن رضاهم وسعي وراء تقاعد مريح في قصر الرئاسة ينهي به مشواره الخياني وإلا بماذا نفسر فتح مكاتب الـ CIA والـ FBI في العاصمة وقواعد عسكرية للجيش الامريكي في الصحراء الكبرى وبماذا نفسر وقوف وزير الخارجية مدلسي أمام النواب الفرنسيين في باريس والتعرض إلى مساءلة مهينة حول برنامج حكومته الفاسدة وإصلاحاتها الوهمية ألا يعني ذلك في عرف السياسة أن الجزائر لا تزال ولاية فرنسية لهذا قاتل آباؤنا فرنسا المحتلة ومن أجل هذا دفعنا مليون ونصف المليون من الشهداء ولكنه الثمن الفادح لتسليم السلاح غداة الاستقلال الملغوم وإبعاد عقيدة الولاء والبراء عن سدة الحكم ليجد أحفاد بيجار وماسو الطريقة مفتوحا للسطو على السلطة بعد ركوبهم قطار الثورة قبيل نهايتها لتذاكر لاكوست وتحت ستار القومية والوطنية أهلنا في أرض الشهداء لقد جاوز الظالمون المدى وصل بهم الحد إلى بيعنا بثمن بخص للعدى ونحن وجمون كأن على رؤوسنا الطير وأحسننا حالا متأسف بارد على ما وصلنا إليه من ذل وهوان بعد سنين طوال من الجري وراء صراب الخائن بوتفليقة ووعوده الكاذبة ديع فيها الجزائري مضرب الأمثال في تحدي الحكام الظلمة الكثير من غيرته ورجولته وشهامته إلى حد يثير الشفقة وإلا بماذا نفسر عج شبابنا ورجالنا ودعاتنا عن الثورة على هذه الأوضاع الفاسدة على غرار شعوب أقل عددا ومعاناة كانت ترافيه قدوة قبل عقدين من الزمن نقول هذا وسوق الجهاد بحمد الله قائمة فكيف لو خبت لا قدر الله جدوة الجهاد أهلنا الشرفاء في أرض الجهاد والإباء نحن أبنائكم وإخوانكم شئتم أم أبيتم وإن الرائد لا يكذب أهله وإن الرائد لا يكذب أهله وإني لكم ناسح أمين فأعيروني أسماءكم وقلوبكم فإن الخطب جلل وإن سراعنا مع النظام الحاكم في بلادنا صراع على العقيدة وما هما إلا فسطاتان فسطات الإيمان وأنصار الشريعة وفسطات الكفر المتستر بالديمقراطية وأعداء الشريعة فلينظر أحدنا على أي فسطات يدع قدميه ومع أي فريق يحشر غداء ومع أي فريق يحشر غداء فإن المرأة يحشر مع من منوالى ونصر وحب ولن تنفعه دعوى الإسلام والإيمان يوم يقف بين يدي مولاه إن يصدقها عمل أهلنا في جزائر الشهداء لقد عمد بوتفليقة وشركاء في النهب إلى تشويه أبنائكم المجاهدين ليحول بينكم وبين ندعمهم ونصرتهم ونجح في ذلك إلى حد كبير وتحول الجهاد إلى إرهاب على ألسنة الكثير من الناس وعارض الكثير من أبنائنا وإخواننا عن هذه الفريضة المكتوبة علينا كما كتب الصيام والصلاة وانجروا وراء دعاوى لإرجاء المخذلة ودعوات الجماعات الممالية للتواغيط الظلمة في مخالفة صريحة لهديه وسنته وسيرته عليه الصلاة والسلام وكم يتملكنا من الحصرة حين نرى ألوف المصلين يعمرون المساجد ليس فيهم من يصلح للجهاد ولو خرج من كل مسجد رجل واحد لحدثت الكفاية وزيادة مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام لا يهزم جيش فيه 12 من قلة كيف لا وتعداد مساجدنا الرسمية 15 ألف مسجد ناهيك عن المصليات الصغيرة فكيف لو نفر من كل عائلة واحدة مجاهد واحد ونحن نشكل شعبا بخمسة ملايين عائلة وأربعين مليون نسمة ولكننا غثاء كغثاء السيد ولا حول ولا قوة إلا بالله أهلنا نحن أبنائكم وإخوانكم وتعلمون والله أننا لا نكذبكم ولم تجربوا علينا الكذب والحمد لله إن بوتفليقة وجنرالاته أبناء فروسا وعبيد أمريكا لم يجرؤوا علينا إلا عندما تخلينا عن الكثير من رجولتنا وغيرتنا وشهامتنا وتخلينا عن الذود عن حياضنا بسلاحنا هناك فقط إجداد غيهم وتطير شرهم وتضعف نهبهم بعدما أيقنوا أن أقصى جهدنا هو الإضراب عن الدراسة والعمل أو غلق بعض الطرقات لبعض السويعات ثم يعود كل إلى بيته ينام من أجفنيه على وعود كاذبة اتخذها الظلمة مهدئ لكل هبة أو غضبة شعبية يرون فيها تهديدا لعروشهم فإلى متى نبقى نصدقهم في كذبهم أما لنا إلى صحوة من سبيل نسأل الله أن يكون قريبا أهلنا في الجزائر عامة وشبابها أمل الأمة خاصة لقد هبت على أمتنا رياح الثورات ولكننا رجعنا بخفي حنين وافتقدناكم في ميادين التحرير بعدما ذاقت بكم مدرجات الملاعب وحق للخائن بوتفليقة أن يهنأ بعيش هني ويفخر بزندقته وديمقراطيته ملأ فيه بعدما نجح بسخر الكرة والمثامير والفضائيات في تحقيق ما عجز أسلافه عن تحقيقه بالدبابات والمدرات إن الوضع المزري الذي آل إليه حال البلاد والعباد يتحمل مسؤوليته بعد الحكام الخوانة علماء الأمة بسقوتهم عن الحق خوفا وطمعا بل وممالأة بوتفليقة وزبانيته على جرائمهم ناسين أو متناسين قوله سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ولو صدعوا بالحق وصدقوا في النصح للأمة لكان حال هذا الشعب المقهور خيرا بكثير مما آل إليه من الظل والهوان والمسخ والانحلال وإنا لنتساءد أين علماء الأمة من تغيب الشريعة عن أرويقة الحكم وإن علماء الأمة من ارتكاب الحكام الفاسدين للنواقد العشرة وإن علماء الأمة من انتشار الفجور والسفور بين أبنائنا وبناتنا وما يترتب عليه من فساد ضعف تدفع تمنه الأجيال القادمة وإن علماء الأمة من معاناة إخواننا وأخواتنا في سجون ولي أمرهم المزعوم أما الجهاد فهم للأسف الشديد أبعد الناس عنه وكأنهم ليس به مخاطبين وإن تكلموا فيه فطعن في المجاهدين وتثبيط للشباب الصالحين المتحرقين لنصرة الدين وإخوانهم المستضعفين إلا أن كل هذا لا يعفينا من مسؤولياتنا اتجاه هذا الدين يوم يقوم الناس لرب العالمين كيف لا وهذه جيوش الردة قد عجت بابناء المسلمين ولو نفروا في سبيل الله لكان وضعنا غير الذي نحن فيه ولكنهم آثروا وعد الجنرالات على موعود رب الأرض والسماوات فلم يجنو إلا جهنم لمن مات والحصرة والندم لمن بقي على قيد الحياة خصوصا إذا صار من أول العاهات وألقي به خارج السكنات وعدهم اليوم حسب مصادرهم الرسمية خمسة وستون ألف من مختلف الرتب والتخصصات وقل مثل ذلك في الحركة الجدد من الباتريوت والحرس البلدي البليد عبيد كل زنديق وعربيد المقدر عزهم بعشرات الألوف ولكنها ألوف كأف ناصب المجاهدين العداء وسالم الحكام الفاسدين أصل الداء وجدور البلاء وهو الطاغوت يريد التخلص من أكثرهم بعدما أنهكتهم الأمراض والعاهات والآخرة أذهى وأمر إلا من تاب وآمن وعمل صالحا قبل القدرة عليه او أوصول أجله إننا اليوم بعد هذه السنوات العصيبة ننصح المتورطين في حربهم للإسلام والحيلولة دون تطبيق الشريعة أن يراجعوا أنفسهم ويتوبوا من فعلتهم قبل فوات الأوان كما نجدد دعوتنا للعلماء الصادقين والدعاة المخلصين وأنصار الشريعة أهل الغيرة والمرؤة أجمعين لتوحيد الجهود والتعاون على البر والتقوى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله والتآذر والتناصر حتى نحكم الشريعة ونحرر آخر شبر من أراضي المسلمين فيا أسود العاصمة والبليدة والشلف والمدية وبمرداس والبويرة هذا يومكم اخرجوا لنصرة دينكم والذب عن أعراضكم واستنقاذ أموالكم قال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ويعلوث القبائل الأحرار أحفاد طارق وعميروش عودوا إلى دينكم وغيرتكم واستفوا خلف إخوانكم المجاهدين لاسترجاع أمجادكم ومكانتكم بين جيوش الفتح الإسلامي القادم بإذن الله ويا صناديد الشمال القسنطيني والأوراس مهد الشجاعة والبطولات أعيدوها خضراء جدع لاسترجاع عزكم الضائع واستقلالكم المسلوب وقفوا من جديد تحت راية التوحيد وتبرعوا من راية الوثنية راية الشرك والتنديد تفلح وتفوز برضى رب العبيد ويا أبطال غرب البطولة والرباط في بالعباس والسعيدة ومعسكر وتلمسان وتيارة ووهران لا إز لكم إلا بالجهاد ولا خلاص لكم إلا بالقتال في سبيل الله كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الزيولي فالله الله في دينكم والله الله في إخوانكم وجيرانكم في المغرب الأقصى الذين يجأرون إلى الله تحت صيات القهر ويستصرخونكم صباح مساء وما تسمعون صرخاتهم وقد برعت الآفاق أفإلى هذا الحد فقدنا الغيرة وتبلد من الإحساس ويا فرسان الصحراء الكبرى أهل الكرم والشهامة من بسكرة إلى الأغواط ومن الجلفة إلى الهوغار قوموا على أمشاة أرجلكم وعالقوا السلاح على غرار آبائكم وأجدادكم الذين دخلوا هذه الأرض فاتحين وداعين إلى الله مصلحين فلم يبقى إلا السلاح لمعانقة المجد والخلاص من حكم السفاح فلا مجال التحقيق العدل في تقسيم الصروة إلا في ظل الشريعة المحفوظة بسياج الجهاد وصليل السيوف الحداد والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والحمد لله رب العالمين